والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم فِي أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ